نتحدى المحال جينا بنتحدى الزمن جينا راياتك علان مش به المخفى مش به المخفى راياتك علان مش به sentiment ta fa نصور nasour ma'roufa hiya wa la ytak min kul aasr shaqilak ya hussain wa bi hubbak nasour shufna tariq al janna wal جيناك نمشي بك البخار جيناك يا بعد النظار يا هوى الاحرار يا هوى الاحرار المحال جي انا بنتحدى الزمن جي, جي راياتك علن مشبه المخدر مشبه المخدر تنشر حقي حب الاحسن الصدور من محب التضحيه وصبر الغيور رايه العباس على الكافر ندوب براية العباس عالكافر ندور مثل بسحاق البطل لما نثور مثل بسحاق البطل لما نثور جيناك نثبثك ولا جيناك يا رمز العلا جيناك يا ابن الأنبياء نصيح النثار نصيح احنا بنتحدى المحيط احنا بنتحدى جيانا الزمن جينا قياتك علين شبه المخدة شبه المخدة مثل سيد نشد راحله احنا اهل الغيره واهل المرجله جيوش نتعنك لوراكله لولا قوات الحسين الباسله لولا قوات الحسين الباسله جيناك يا نض القلب جيناك وحدنا الدروب جيناك على نصوب همم من فوق الراس من فوق نشبه المخدر نشبه المخدر نشبه المخدر غير دربك لا تضنجد بسلك ضرب عينك عندي واجب اوصلك كل عصر موجود اعلم قاتلك كل عصر موجود اعلم قاتلك بصرا المخدر والفاغي عصرنا المخدار والقاضي لك جيناك والصوت اعتلي جيناك عزوة ومرجلة جيناك قدنا القافلة دوس على الاشراق دوس على الاشراق جيناك نتحدى المحر جيناك نتحدى السماء جيناك نشبه المخدر نشبه المخدر يوجود بالقف ما نزف ما يحلم لا يصب غير وجارة من نزلم شف ابو فاضل بو قيشي للعلم شف ابو فاضل بو قيشي للعلم سفل السيقصرر قاب الظلوم جئناك نسقي قصر الرقاب والظلوم <تصفيق> جئناك نمشي في دير الد جئناك نرفع رايتك جئناك نخدم خدمتك احنا لك انصار احنا لك انصار. <تصفيق> جيناك <تصفيق> جيناك تحفظ الزمان جهنا قايا قل... تكعلان نشبه المخضر نشبه المخضر الهندسة الصوتية والتوزيع أحمد الشمري كلمات وألحان الشاعر الحسيني المبدع عمار القرعا والرميثي أداء الرادود الحسيني الملة زياد الحمداني تم تسجيل هذا العمل في stodiat wa muassasat العابدين الإسلامية في مدينة islamiyya fi madinat al-samawat الدعاء المختار مشبه المختار